موقع رياض القرآن يقدم, يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لابين. ما خلقناهما إلا بالحق. ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يوني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صدوا فوق رأسه من عذاب حميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين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 أَلَمْ يَرْجِعْ أَلْفَ لَدُنْهَا؟ وَقَالَ الْمَلَكُ أَلَمْ يَرْجِعْ أَلْفَ لَدُنْهَا؟ وَقَالَ الْمَلَكُ أَلَمْ يَرْجِعْ أَلْفَ لَدُنْهَا؟ وَقَالَ الْمَلَكُ أَلَمْ يَرْجِعْ أَلْفَ همه